والآن مع آفة الافتراء ما زلنا نتحدث في آفات اللسان وقال الله وإياكم من هذه الآفات وتابع علينا وعليكم وعلى كل مسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وحديثنا اليوم في هذه الحلقة عن الافتراء والعياذ بالله رب العالمين العجيب أن الافتراء في المصطلح اللغوي أنها من الفري وهو القطر يعني ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الليلة عجبا أني أنزع بكرة بدلو على قليل يعني النبي ينزع بدلو من بئر في الرؤية يعني ورؤية الأنبياء حق طبعا فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبي والله يغفر له يعني أبو بكر جاء فأخذ من البئر دلو أو ذلوين من الماء الله ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا وضربت الامل بعطا يعني كثر الماء والعشب وجاءت الامل لتشرب فلم ارع بقريا يثري فريح يعني لم ارى انسانا بهذه العبقرية يعني يقطع القطع او يفعل فعله اولها العلماء على ان للدلوين هم سنتي خلافة ابي بكر وعمر طالت مدة اكثر من عشر سنوات اميرا للمؤمنين واستفاد الاسلام كثيرا فالعجيب ان كلمة الافتراء جاءت من الفره وهو القطع القطع للإفساد يعني وليس القطع للإصلاح قال يقطع الانسان شيئا يكون الاصطاح اما هذا القطع كل للاساد وهو ايضا بمعنى يعني نحن تحددنا حلقتين السابقتين عن الكذب واثرت ان اتكلم عن الافتراء لان الافتراء يدخل ضمنا في الكذب يدخل معنى الكذب يعني انا نقرأ قول الله عز وجل يفترون على الله الكذب ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيمة يعني ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وولئك هم الكذبون ولا تقولوا لما تصفوا ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبة لا يفرحون يعني القضية ان الانسان فهو يقرأ هذا الكلام يعني يشعر برحبة في مسألة الذين يفترون على الله والعزبالله رب العالمين وقال بنو إسرائيل لمريم لقد جئت شيئا فريا والله سبحانه وتعالى يقول عن صدق كلامه عز وجل وقصص الغابرين من الأمم لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وسبحان الله عمر رضي الله عنه لما جاء بعليه نبي الله رضي الله على صحابه الحبيب جميعا قال له يا ابن الحسن ما تقول في شرب الخمر قال يا امير المؤمنين ان شرب الخمر اذا شرب سكر واذا سكر هذا واذا هذا كان حريا ان يقتلى فقال وما حد السريه قال ادمت ثمان من جلدته سبحان الله فاذا اخذ الحكم الاستراق لعذب الله الذي يعاقل الخمس يهدي يعني يقول كلاما سبحان الله ثم بعد ذلك يعني للأسف يدخل في الافتراء على على عباد الله ويفتكف هذه الكبيرة نسأل الله أن يتوب على الجميع يعني كانت عائشة في رأى مسروق عنها قال كنت متكعا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة مصروخ هذا يعني ثلاث من تكلم في جنة فقد أعظم على الله الفرية قلت وما هن قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجديني يعني بالراحة سبحان الله أنظريني ولا تعجديني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين أو قال ولقد رآه نزافا أخرى قالت أنا أول من سأل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلقها عليها الله عز وجل غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض أولم تسمع قول الله عز وجل لا تدرك الأرصاء وهو يدرك الأرصاء وهو اللطيف الخبير ألم تسمع قوله أيضا وما كان لبشر أن يخدمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله فيرحي بإذنه ما يشاء انه علي الحكيم قالت ومن زعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله الفرية والله يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قالت ومن زعم انهم يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية والله يقول كل يعلم الغيب في السماوات والارض الا الله الإنسان سبحان الله العظيم في قضية الافتراء هذه يجب أن يراعي أمور ناد الإنسان الذي يجب أن يملك كلماته فلا يكون خواضا في أعراض الناس ولا يفتري على الناس الكذب لأن بعض الناس مثلا يذهب إلى رئيسه في العمل فيفتري على صديق له أو على زميل له كلاما لم يحدث يقول له ان فلان هذا لا يعمل عملا جيدا او يقصر في هذا او يتكلم عنك ويقول كذا وكذا هذا من باب الافتراء يحوي او سبحان الله هذه الافة الخطيرة وهي الافتراء على عباد الله تحوي في داخلها كذبا وتحوي شهادة زور وتحوي اقاع ستة بين المسلمين وبين الناس وتحوي أيضا يعني مجنبة الحق والبعد عن عن قول الحق ثم تحوي إغار قلب المؤمن نحو أخيه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم الصدر والمسلم يعني عندما يجد إنسانا أن يفتري في الكلام فيدخل أيضا تحت عنوان النمام الذي ينقل كلام الغير للإيقاع بهم فكل هذه مصائب كبيرة يفتري الإنسان أحيانا على زوجته أمام أهلها أو أمام ويقول يقول أنها مقصرة في كذا وكذا ويتكون غير مقصرة أو هي تفتري عليه وتقول رجل بخيل ورجل كذا وكذا مع أنه رجل كريم وينفق ويعطي ومن فضل الله سبحانه وتعالى ومبصوطة يده بالخير لأهله ولزوجته وكريم في بيته وكريم في تعامله أما الكارثة الكبرى أن كثيرا من الناس ليس يعني قليل الشكر فحسب وإنما يعني يتعدى الواحد منهم بقضية الافتراء على خطر الله الافتراء على عباد الله الافتراء على الطرف الآخر هذا الافتراء يعني سبحان الله مصيبة كبيرة أن يفتر الإنسان على الله عز وجل فيؤول في نصا دون علم على هواه ويفسر أموره على هواه ويفتي على هواه هذه كلها من الافتراء ان هؤلاء افطروا على الله عز وجل ولهم الله رب العالمين وجعلوا هؤلاء العرب قبل الاسلام جعلوا هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذا حام سبحان الله ولذلك قال الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفطرون على الله الكذب يعني هم يحلون ويحرمون بعض الناس يحل ويحرم هذا ايضا من ضمن من ضمن الافتراء يعني كيف تجد هذا في الأسر كثير بنت تبلغ المبلغ النساء مثلا في الثانية العشر أو في الثلاثة العشر ويتيها ما يأتي النساء من أمر الله سبحانه وتعالى فتجد أن الأم والأب قد قام بفضل الله عز وجل بأن أقنع الإبنة هذه والبنت الصالحة تلك التي تربت في هذه الأسرة الطيبة بأمر الحجاب يجتمع الاهل اهل الزوجة, وأهل الزوجة والاقارب والجيران ويقولون الاب يا رجل هذا حرام هذه البنت مزال صغيرة يقولون الام يا فلانة هذا حرام هذه البنت مزال سبحان الله وكأن الحلال صار عند الناس حراما وكأن امر الله سبحانه وتعالى صار عند الناس ممنوعا فبالأسف الشديد هذا من ضمن الاستراء على رب العباد والعياذ والله رب العالمين لا بل على العكس نحن يجب ان نقول كلمة حرام الا في مكانها لا حرام الا ما حرمه الله عز وجل كل الامور على الحل والاباحة ما لم يأتي نص يحرم طالما انه هناك ليس هناك عندنا نص يحرم فما علينا الا ان نتقي الله رب العالمين ولا نقول لما تصف السنتنا يعني كما قال رب العباد ولا تقولوا لما تصف أن زلكم الكذب هذا حلال وأنا حرام لا تفتر عن الله الكذب من الذين يفتر على الله الكذب إن الذين على الله الكذبة لا يفلحون هذا كلام ربنا فلا فلا يجب أن نحل أو نحرم أو أن نقول هذا حلال هذا إلا بنص شرعي او ان نعود الى اهل الفتية ولا نقول يعني ان الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقال رسول الله كم مكث موسى عند عبد الصالح يعني قال ربنا على رسال الرجل اني اريد ان امكحك احد ابنتي هتين على ان تأجلني 8 حجج فان اتمت عشرا فمن عندك فلما قضى موسى الاجر ما اخبرنا القرآن كم قضى موسى عند عبد الصالح فلما سأل الأعربي النبي قال الرسول للأعربي أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني بهذه المسألة وسأل رسول جبريل ورغم أن جبريل كان موجودا عندما يعني مكثى موسى عند الرجل الصالح لكن جبريل غير مأذول له في أن يفتي أو أن يقول أو أن يعلم إلا بإذن الله وبأمر الله عز وجل قال انظرني يا رسوله حتى أسأل العليم الخبير فسأل جبريل رب العباد فأخبر الله جبريل وجبريل يخبر الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الأعربي ويخبرنا أن موسى قضى أبر الأجرين وأطولهما أي مكف عند العبد الصالح عشر سنوات متصلة إذن هذا الكلام يخرج مننا أن لا يفتي الإنسان إلا بعلم ويقول هذا ما سمعته من العالم الفلاني او الفقيه الفلاني او نعود الى الفقيه الفلاني من الاستفتيه اما ان يفتي كل انسان من عنده ومن قال الله اعلم فقد افته وهذا مالك رضي الله عنه يذهب اليه رجل من اهل مصر ليستفتيه في اسئلة حملها المصريون له في اثنين واربعين سؤالا واجاب مالك عن ست ستة اسئلة فقط وقال في ستة وثلاثين مسألة الله أعلم. قال الرجل أنت إمام دار الهجرة ولا تجيز إلا على ستة مسائل فقط أو ست مسائل فقط. قال مالك رضي الله عنه أقول الله أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتى بغير علم وأدخل النار والعذاب برغمي. فالإنسان المسلم يجب ألا يتطوع بالفسية ولا يفترى على الله الكريم ولا يفترى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يفترى على الناس بأن الاستراء هذا أمر يهدم المجتمعات. ويضيع قواعد الدين بين الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن هذه الآفة وأن يتوبى على من ابتدي بها إن ربي على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتنا نرجو موصحة لاستماع على الشريف التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته